إن شأن نزل عليهم مِنَ السماء آية فظلت أعناقهم لَهَا خاضعين وَمَا يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَأَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ونبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبين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 لا أقطع أن أيديكوم وأرجلكم من خلافه ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وَقِيلَ وقيل لهم مَا كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فقبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون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 وَاتَّقُل الذي أأَمَددَّكُم بِمَا تَعلمونَ أَمَددَّكُم بأَنعَامِ وَبَنين وَجََّاتِ وَعيُون إِي أَخَافُ عَلَكُمْ عَذا بَيَوْ مِنْ عظِيم قالَاوا سَواءُن عَلَينَا أَوعَْْتَ أَمْ لَتَكُم مِنَ الواعِرين إِنْ هَذَا إِلَّا خَلْقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ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 هُ العزيزُ الرَّحيم كَذَبَت قَوْمُ لوطن لِمسَلين إِذ قالَالَ لَهُم أَخُهُمْ لوطُ لَ تَتَّقُون إِ لَكُمْ رَرسُول أَمين فَتَّقُ اللهه وَاقعون وَماَا أسْألكُمْ عَلَيهِ مِن آجرٍِ إنِ آجرَ إِلَّا على رَبّ الْ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 وَأَمْطَرْنَا عَلَهِم مَطَرًا فَسأَمَطَعُ المذَرين إ فيِي ذَلِكَ لآيَ وَماَا كانََ أَكثَوهمم مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبكَ لَ العزيز الرحيم كَذَّبَ أَصْحابُأَيكَةِ المُرسَلين إذ قالَالَ لَهُم شعَبٌ أَل تَتَّقُون إي لَكُمْ رَسُول أَمين فَاتَّقُ الله waa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 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمين عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي جُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلََ الزلناهُ عَ بَعض الأعجمينَ فَقَرأهُ عَلَهِم فَقَرأهُ عَلَهِم م كانَوا بهِه مُؤمنٍِ كَذَلكَ سَلَنهُ في قُل بالِالمُجرمِين لا يؤمنِنونَ بِهِ حتىَ يَرَعَذاابَ الألم فَيأتَهُ بَغْتَتَ وَهُم لا يَشعرون فَيَقولُواه النَّحنُ مُظَون أَفَ بِعَذاب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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تعملون.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 يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ لا مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ ما ظلموا وسيعلم الذين ظالموا أن يمنقلبه ينقلبون